فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طال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 الفان والجراد والقمبل والضفادع ودمآيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين ولم ما وقع علي يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنك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 كثونا فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها.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 فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ لِيَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ قَادِرٌ